افا امنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلنا ان لونا شاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قصص انكم من انبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبيانات فما كانوا ليؤمنوا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإنه وجدنا أكثرهم لفاسقين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 حقيق على أن لا أقول عن الله إلا الحق قد جئتكم ببينة ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقدل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقمة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم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 فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فصلاة فاستكبروا وكانوا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت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 فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا, وكانوا عنها غافلين وأغرثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى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 وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أنه لا وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَد ضَلُّوا قَالُوا إِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا ويغفر لنا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 الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهأهم عن المنكر ويحل له الطيبات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 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لهم ملك السماوات والأرض لا إله إلا الله و يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته والتابعوه لعلكم, لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس ما شربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المد و السلوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمّت منهم لما تغيضون قوما للاهلكهم أو معدمهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولا علهم يتقون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 وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا فَمِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَّنَهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا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 خذوا ما آتيناكم عَلَيْكَ الْكِتَابَ ما فيه لعلكم تتقون